Mahuna Dani Uranajura Mahun جليلا اذا الليل ارخى علي السدولا دعوني اناجي مولا جليلا اذا الليل ارخى علي السدولا نظرت اليك بقلب ذليل, ذليل لارجو به Dharana Nana Gi مولا جليلا Geli. Eva Lele Arc. A لك الحمد والمجد والكبرياء وانت الاله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وانت الاله الذي لن يزول وانت الاله الذي لم يزل امِنْ دُنْكَ رِيْمًا عَظِيمًا جَلِيلًا دَاعُونَا جِئْ مَوْلًى جَلِيلًا إِذَا اللَّيْلُ أَخْفَى عَلَيْنَا السُّدُولَا دَاعُونَا جِئْ مَوْلًى جَلِيلًا إِذَا اللَّيْلُ أَخْفَى عَلَيْنَا تميت الأنا وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفاعل. Jazeelun nawali tuneelus sa'ulun Da'u'na luna'ci bau'na jaleelan Iza'l-leilu arfa' alayna s'uduna Da'u'na luna'ci إذا الليل أرخى علينا السدولا حبيب القلوب يغفر الذنوب, الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا حبيب القلوب يغفر الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذه من ذا وذا وذاك القليلة خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة جليلا اذا الليل ارخى علينا السدود